وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ <تصفيق> الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهِ <تصفيق> يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهِ <تصفيق> كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ <تصفيق> وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةِ <تصفيق> نَارُ اللَّهِ مُوْقَدَةِ <تصفيق> الَّتِي تَطْطَلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ <تصفيق> إِنَّهَا عَلَيْهِنَّ قصاده في عمد ممدده